موسوعه ا ت م ش ي ئ النابلسي إ ا م بعد إ ل من ع أ ذ ن ا ل ل ه ل م يشاء و ي ر ض ى إن ا ل ذ ا س ل ا ي م ي ن ا ل ل م ا ئ ك ة ت س م ي ة ا ل أ ث و م ا ل ه به م من ع ل م إن إ يتبعون ل الحسنى ا ظ الظن ن وإن الظن لا يغني من لا ا ل ق شيئا فأعرض ت و ل عن ذكرنا ولم يرد ولم